وَمَا يُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله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 الذين انفقوا من الذين انفقوا من ضعدوا قاتنوا وكل وعظ الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا اذرونا اذرونا نقتل باسم نوركم قيل ارجعوا ور فيلتمسون نورا فضرب بينهم بسور اللبا فضرب بينهم بسور اللبا باطن في رحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أَلَمْ نَقُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهُ وَغَرَّكُمْ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُهُمْ النَّارُ يَوْمَئِذٍ هُمْ مَوْلَاهُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ